لا ينال هذا العلم إ ل ا من عطل دكانه وقرب بستانه وهجر اخوانه ومات اقرب اهله فلم يشهد جنازته لا ينال هذا العلم إلا من عطل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 وعندنا ا ا ا ل ل ن ه م ك في ل والترامي على أواب الشيوخ وملازمتهم والصبر على م أواب ا ت ي ب طبائع الشيوخ ا ل و ت أ ب معهم ورعاية راحتهم ورعاية ل ي ل ل ل العزيز الغالي منهم وهو العلم كثيرة لا م منهم ط و وهو ب كثيرة حبر ص وعندنا ح هذه ا ل أ م ة و إ م ا م ا ل ا ئ م ة الصحابي الجليل عبد الله بن عباس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 ظل تذلك الله عليكم العشاء إلى من أصبح وجالس يتذاكر ويتذكر واسترجع المحفوظ رحمة أصبح ه بعد من أن وفي جالس موضعه ي ترجمه ذ ا ك ويتذكر و ت ر س ع ا ل ح رحمة ف و ظ ا ل ل ع ل ي م ترجمة غ ي ر ة ا بن مقسم الضبي الفقيه الحافظ أ ح د ا ل أ ع ل ا م أ ب و هشام م غ ي ر ة ا بن مقسم ا ل ض ب ي الكوفي ا ل أ ع م ى تفقه ب إ ب ر ا ه ي م النخاعي و ب الشعبي وروى عنهما وعن غيرهما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 لان أ ن ب ابن س م أو ا القاسم مصري أقبل حاج وإذا شاب متلثم دخل علينا حاج وإذا مصر فاشير س ل على م م ل فقال ك فأيكم ف قاسم ابن أ إ ل ي ه ف أ ق ب ل يقبل عيني ووجدت منه ريحا ط ي ب ة ف إ ذ ا هي ر ا ئ ح ة الولد و إ ذ ا هو ابني ف ا ن ابن القاسم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 أ ي وكيع تحفظ عن س ل م ة كذا وكذا فيقول حدثنا عبد الرحمن فيقول اي وكيع عن س ل م ة كذا وكذا فيقول أ ن ت حدثتنا حتى يفرغ من س ل م ة ثم يقول أ ح م د لشيخه فتحفظ عن س ل م ة كذا وكذا فيقول وكيع لا فلا يزال يلقي عليه ويقول وكيع لا ثم ي أ خ ذ في حديث شيخ شيخ فصار أ ح م د شيخا قال فلم يزل قائما حتى جاءت ا ل ج ا ر ي ة فقالت قد طلع ا ل ك و ب أ و قالت ا ل ز ه ر ة قد طلع ا ل ك و ب يعني نحن في السحر ا ل أ ع ل ى وقال في ت ر ج م ة ا ل إ م ا م الهمام أ س د ا بن الفرات ا ل ن ي س ا بوري ا ل أ ص ل والنجار المولود بحران والمتوفى ان شاء الله شهيدا مجاهدا في ج ز ي ر ة ص ق ل ي ة من إ ي ط ا ل ي ا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 من、قراءته. رحمة يعني كان قراءته قاضي ق الفرات ر الله ا ل أسد بن ومات ا ن و ت ل ي ذ ل مالك ل إ م م ومدون مذهبه ا أنقاذ ا ا وأحد ف ح فتح ي سقلية ن ومات بها كان قد خرج من القيروان إ ل ى الشرق س ن ة ا ث ن ي ن وسبعين و م ئ ة من ا ل ه ج ر ة فسمع ا ل م و ط ا على مالك رحمة الله عليه ثم رحل إ ل ى العراق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 ف إ ذ ا نعس التلميذ أ خ ذ ه كفا من ماء فقصه في وجهه ونضح وجهه بالماء حتى ينتبه فكان ذلك د أ ب ه و د أ ب ي حتى أ ت ي ت على ما أ ر ي د ا ل س م ا ع منه وكان محمد بن الحسن يتعهده بالنفقه حين علم أ ن نفقته ن ف ذ ت واعطاه م ر ة ثمانين دينارا حين ر آ ه يشرب من ماء السبيل و أ م د ه ب ا ل ن ف ق ة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 إ ذ ا ما ذكروا تنزلت بذكرهم ا ل ر ح م ة وكان ا ل إ م ا م أ ح م د ر ح م ة الله عليه يضع هذا القانون ف إ ن ه كان م ر ة مريضا شديد المرض فكان مضطجعا فذكر إ ب ر ا ه ي م بن طهمان و إ ب ر ا ه ي م بن طهمان من ر و ا ة الكتب ا ل س ت ة وهو إ م ا م من ا ل ا ئ م ة ومن ر و ا ة حديث النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم فلما ذكر إ ب ر ا ه ي م بن طعمان في مجلس أ ح م د وهو م ض ج ع تعاني المرض قام ب ا ل م ش ق ة فاستوى قاعده فقيل له يا إ م ا م تصنع هذا لما قال عند ذكر الصالحين تنزل الرحمه ة ما أن يذكر الصالحون فنتكي ما أن يذكر الصالحون الصالحون ينبغي يذكر فنتكي ينبغي يذكر أن أن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 ثم قال ل ل ت ستين أ ف فسكت ف ق ت مئة ألف ف ق احمد ل ي يعرف شايا ن ئ ذ قال أ ح فحينئذ إ ذ ا كتب م ئ ة أ ل ف حديث فحينئذ يعرف شيئا قال أ ح م د بن منيع فنظرنا ف إ ذ ا أ ح م د كتب ث ل ا ث م ئ ة أ ل ف و أ ب و زرع يقول لولده عبد الله كان أ ب و ك يحفظ أ ل ف أ ل ف حديث رحمة الله عليه قال ومن أ د ر ى وكيف ع ر ض ت قال ذاكرته ف أ ق ذ ت عليه ا ل أ ب و ا ب اللهم صل على محمد النبي ا ل أ م ي عليه السلام الإمام الكبير محمد بن إسماعيل البخاري أمير المؤمنين في الحديث وصاحب الفضل على الناس إلى يوم الناس بفضل الله رب العالمين على إلى بفضل محمد أمير يوم بن رب في رحل إ ل ى سائر مشايخ الحديث في البلدان التي أ م ك ن ت ه ا ل ر ح ل ة إ ل ي ه وكتب عن أ ك ث ر من أ ل ف شيخ قال الفربري سمع الصحيح من البخاري معي نحو من سبعين ألف ل ه ؤ الف ء من تلامذة سمعوا صحيح البخاري منه سمعوا صحيح البخاري البخاري وهم من الذين نحو سبعين البخاري الصحيح البخاري على البخاري صحيح صحيح أ لم يبق ى منهم أ ح د غ ي ر ه ر ح م ة الله عليه ك ا ن البخاري يستيقظ في الليله ة الواحدة و من م ن فيوقض ا ل س استيقظ ر ا الليلة ت في ل و ا ح د ة من نومه فيوقد ا ل س ر ا ت ويكتب ا ل ف ا ئ د ة تمر بخاطره ثم يطفئ سراجه ثم يقوم م ر ة أ خ ر ى و أ خ ر ى حتى كان ت ع د د منه ذلك قريبا من عشرين مره ليس في منام و إ ن م ا هو في فكر ونظر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 ودخان هذا السراج بالنهار يضرك فلو نفست عن نفسك فقال لي يا بني تقول لي هذا و أ ن ا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أ ص ح اصحابه ب والتابعين ه الله يرويه والحديث الرسول ومن رسول أنا الحديث الذي الله يعني مع عن عن من؟ ل الله, الله, الله عليه وسلم ى أ ص والتابعين م ن عن أ ص ح ب ا و وإذا تقول ن فأنا ل ف نفسك س عن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 وخمس ع ش ر ة س ن ة من عباده رحمه الله م ا مسلم عليه رحمة الله عليه عرض عليه حديث يوماً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 لتحصيله الأخبار من أعجب وذلك ل ليس فريداً وحيداً بل له أمثال ك كثيرة ن ه فريداً وحيداً و ما حكاه الحافظ الخطيب البغدادي في كتاب الجامع وابن مفلح في ا ل آ د ا ب الشرعيه عن جعفر ا بن دروس ت و ي ه قال كنا ن أ خ ذ المجلس في مجلس علي بن ا ل م د ي ن ي وقت العصر اليوم لمجلس غد نجلس في مجلس علي بن ا ل م د ي ن ي ن أ خ ذ المجلس نحجز يعني نحجز في ا ل مجلس العصر للغد لمجلس غد فنقعد طول الليل مخافه الا نمحق من الغد موضعا نسمع فيه حتى لا يسمع من المستملي و إ ن م ا يسمع من فم المحدد و إ ل ا فالمستملي كان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 أحمد بن حنبل ألا أحدث حنبل إلا الحديث رحمة من أمير المؤمنين عليهم جميع كده بن اللا إلا الله وهو في قال ابن أ ب ي حاتم رحل بي ابي من الري في قراسان س ن ة خمس وخمسين ومائتين وما احتلمت دعته فلما بلغنا ذا ا ل ك ل ي ف ه ميقات أ ه ل ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة احتلمت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 أبو علي عفريت خرج من وقال الشيخ حول الشيخ ح و الشيخ حول الشيخ حول الشيخ حول الشيخ و ل الشيخ حول الشيخ حول الشيخ حول ا ل ش ي حول الشيخ ح و د الشيخ حول الشيخ و ل الشيخ ح و الشيخ و ل ل ي خ حول ا ي خ حول ا ل ش ي و ل الشيخ و ق ا ل و ي حول الشيخ حول ا و ل ا ل ش ي ا ل ش ي و ل ا ل ش و ل ا ل ل ا ل ل الشيخ ل الشيخ ل الشيخ ل الشيح حول الشيخ حول ا ل ي و ل ا ل ش ل ا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 و أ ب و علي لا ينتظر مثل هذه المفاجاه فارتاع منه ولعله سقط لقفاه رحمه الله تعالى ب د ل ه هذا وذهب معه علم كثير قد جلبه من العراق رحمه الله تعالى رحمه ة واسعة ا في ن ب ا ر واسعه على النحاء للقفطي انباه في ترجمة ابن القرطبي أبي نصر هارون بن بن بن جندل ى موسى ابن صالح ابن القيسي الاديب النحوي القرطبي قال ابو جندل النحوي نصر هارون بن موسى كنا نختلف ل ل ل ي ا ا ق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 عجل أن يسمع أن منه م ش ا فلما ا ا قريبا ا ت ويكون بحيث يسمع فيفق ف ل انتهيت إ ل ى الدرب الذي كنت اخرج منه إ ل ى مجلسه الفيته مغلقه أغلق ل ا د ر كانت بوابات تغلق فاغلق الدرب وعسر علي فتحه فقلت سبحان الله ابكر هذا البكور واغلب على القرب منه فنظرت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 فاما أ ه ل الدين والعلم فغير منكرين علمه وزهده ورفضه للدنيا وقناعته بما يجيئه من ح ص ة خلفها له أ ب و ه بطبرستان هو من الله عليه عليه وهذا نبوغه يكون ورحل وكان وسمح أبوه من العلماء رحمة يمكن من محمد لما من آملة أن بن ابن اثنتي العزاء أسرار قال بالسفر ترعرى سر جرير عشرة سنة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 ولقد كنا ن أ ت ي ه وهو س ا ف ل في ا ل ق ط ي ع ة والقطيعه حي من احياء بغداد فيقوم لنا نصف قومه ليس يعتدل قائما من العري كي لا يظهر منه شيء رحمه الله عليه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 هل مع سادتنا ما نصرفه الى الشيء هل نريد أ ن يواسيه فنالوا إ ل ى ذلك فاجتمع له نحو خ م س ة مثاقيل من ذهب فدعوت ابنته واعطيتها ووقفت ل أ ر ى تسليمها اليه فلما دخلت واعطته ص د ق وجهه ونادى م ا ف ض ي ح ت ا ااخذ على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ع و ض ا لا والله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 لم ي فكان ر غ الباق الله حتى ت ب بذرهم ل الله ب ا ا ق ف ك هذا الدرهم نفقته اشترى بهذا الدرهم ثلاثين مدا من, من الفول فكنت آ ك ل منه واكتب عن ا ل أ ش ج عبد الله بن سعيد الكندي محدث ا ل ك و ف ة قال فما فرغ الباقي الله حتى كتبت عنه ثلاثين أ ل ف حديث ما بين مقطوع ومرسل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 س أ ل ت الناس عن خل وفي فقالوا ما إ ل ى هذا سبيل تمست ان ظفرت بذيل حر ف إ ن الحر في الدنيا قليل ي اداه سألت الناس عن و ف ف ق ا و ا م ا إلى هذا سبيل تمست إن بذير حر فإن الحر في الدنيا من هذا ايضا ر ف الدنيا هذا قديل من ي أ من هذا الباب ومن هذه ا ل ب ا ب ة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 قوم إ ذ ا غسلوا ثياب جمالهم لبسوا البيوت صارت البيوت لباسهم وثيابهم لبسوا البيوت إ ل ى فراغ ل ب ا س ه م نعود إ ل ى ما ب د أ ن ا به هذا الحديث انه لا ينال العلم ولا يستطاع براحه الجسم العلم لا ينال يستطاع ولا براحة الجسم بل ر ا ا ح ج س ب لا ل بد من التعب والنصب والسهر والبدء